أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُون قَدْ قُدِّرَ أَجَلُهُمْ ففِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْث دعم <تصفيق>